المتوفى سنة ست وثمانين ويقال له من فطهه رحمه الله تعالى مالك الصغير قال رحمه الله تعالى الحمد لله الذي ابتدأ الإنسان بنعمته وصوره في الأرحام بحكمته وأبرزه إلى رفقه وما يسره له من رزقه وعلمه ما لم يكن يعلم وكان فضل الله عليه عظيما ونبهه بآثار صنعته واعذر إليه على ألسنة المرسلين الخيرة من خلقه فهدى من وفقه بفضله وأضل من خذ له بعدله ويسر المؤمنين لليسرى وشرح صدورهم للذكرى فآمنوا بالله بألسنتهم ناطقين وبقلوبهم مخلصين وبما اتتهم به رسله وكتبه عاملين وتعلموا ما علمهم ووقفوا عندما حد لهم واستغنوا بما احل لهم عما حرم عليهم اما بعد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 من السنن من مؤكدها ونوافلها ورغائبها وشيء من الآداب منها وجمل من أصول الفقه وفنونه على مذهب الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى وطريقته مع ما سهل سبيل ما أشكل من ذلك من تفسير الراسخين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 لما رجوته لنفسي ولك من ثوابي من علم دين الله أو دعا إليه واعلم أن خير القلوب اوعاها للخير وارجى القلوب للخير ما لم يسبق الشر إليه واولى ما عني به الناصحون ورغب في اجره الراغبون إيصال الخير إلى قلوب أولاد المؤمنين ليرسخ فيها وتنبيههم على معالم الديانه وحدود الشريعه ليراضوا عليها وما عليهم أن تعتقده من الدين قلوبهم وتعمل به جوارحهم فإنه روي أن تعليم الصغار لكتاب الله يطفئ غضب الله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 وقد فرض الله سبحانه وتعالى على القلب عملا من الاعتقادات وعلى الجوارح الظاهرة عملا من الطاعات وسأفصل لك ما شرطت لك ما شرطت لك ذكره بابا بابا ليقرب من فهم متعلميه إن شاء الله تعالى وإياه نستخير وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد النبي واله وصحبه وسلم تسليما كثيرا باب ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة من واجب أمور الديانات من ذلك الإيمان بالقلب والنطق باللسان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 ولا يحيط بأمره المتفكرون يعتبر المتفكرون بآياته ولا يتفكرون في ماهية ذاته ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم العالم الخبير المدبر القدير السميع البصير العلي الكبير وأنه فوق عرشه المديد بذاته وهو في كل مكان بعلمه خلق الإنسان ويعلم ما توسوس به نفسه وهو أقرب إليه من حبل الوريد وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين على العرش استوى وعلى الملك احتوى وله الأسماء الحسنى والصفات العلا لم يزل بجميع صفاته وأسمائه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 او يكون لاحد عنه غنى او يكون خالق لشيء الا هو رب العباد ورب اعمالهم والمقدر لحركاتهم واجالهم الباعث الرسل اليهم لاقامه الحجه عليهم ثم ختم الرساله والنداره والنبوته بمحمد النبي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 وَأَنَّ الله يبعث من يموت كما بدأهم يَعُودُونَ وَأَنَّ الله سبحانه ضاعف لعباده المؤمنين الحسنات وصفح لهم بِالتَّوْبَةِ عن كبائر السيئات وغفر لهم الصغائر باجتناب الكبائر وجعل من لم يتب من الكبائر صائرا إلى مشيئته إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن عاقبه بناره أخرجه منها بايمانه فأدخله به جنة فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ويخرج منها بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم من شفع له من اهل الكبائر من امته وان الله سبحانه قد خلق الجنه فاعدها دار خلود لاوليائه واكرمهم فيها بالنظر الى وجهه الكريم وهي التي اهبط منها ادم نبيه وخليفته الى ارضه بما سبق في سابق علمه وخلق النار فأعدها أدار خلود لمن كفر به وألحد في آياته وكتبه ورسله وجعلهم محجوبين عن رؤيته وأن الله تبارك وتعالى يجيء يوم القيامة والملك صفا صفا لعرض الأمم وحسابها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 فيكون فيها النقص وبها الزيادة ولا يكمل قول الإيمان إلا بالعمل ولا قول ولا عمل إلا بنية ولا قول ولا عمل ولا نية إلا بموافقة السنة وأنه لا يكفر أحد بذنب من أهل القبلة وأن الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون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 وأفضل الصحابة الخلفاء الراشدون المهديون أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم أجمعين والا يذكر أحد من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم إلا بأحسن ذكر والإمساك عما شجر بينهم وأنهم أحق الناس أن يلتمس لهم أحسن المخارج ويظن بهم أحسن المذاهب والطاعة لأئمة المسلمين من ولاه أمورهم وعلمائهم واتباع السلف الصالح واقتفاء آثارهم والاستغفار لهم وترك المراء والجدال في الدين وتركوا كل ما أحدثه المحدثون وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأزواجه وذريته وسلم تسليما كثيرا وهذا نظم مقدمة الرسالة للشيخ أحمد بن مشرف الأحسائي المالكي رحمه الله تعالى قال الحمد لله حمدا ليس منحصرا على أيديه ما يخفى وما ظهر ثم الصلاة وتسليم المهيمن ما هب الصبا فأدر العارض المطرا على الذي شاد بنيان الهدى فسمى وساد كل الورى فخرم ومفتخرا نبينا أحمد الهادي وعترته وصحبه وكل من آوى ومن نصرا وبعد فالعلم لم يغفر به أحد إلا سما وبأسباب العلا ظفرا لا سيما أصل علم الدين إن به سعادة العبد والمنجا إذا حشرا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 وان موسى كليم الله كلمه الهه فوق ذاك الطور اذ حصرا فالله اسمعه من غير واسطه من وصفه بكلمات تحتوي عبرا وان موسى كليم الله كلمه الهه فوق ذاك الطور اذ حضرا فالله أسمعه من غير واسطة من وصفه كلمات تحتوي عبرا حتى إراها مسكرا في محبته قال الكليم إلهي أسأل النظرا إليك قال له الرحمن موعظة أن تراني ونوري يدهش البصرا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 انت ممن ينكر القدرا والله خالق افعال العباد وما يجري عليهم فعن امر الاله جرى ففي يديه مقادير الامور وعن قضائه كل شيء في الورى صدرا فمن هدى فبمحض الفضل وفقه ومن اضل بعدل منه قد كفرا فليس في ملكه شيء يكون سواه ما شاء الله نفعا كان أو ضررا فصل في عذاب القبر وفتنة ولم تمت قط من نفس وما قتلت من قبل إكمالها الرزق الذي قدرا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 لكن ما الشهداء احيا وأنفسهم في جوف طير حسان تعجب النظرا وأنها في جنان الخلد سارحة من كل ما تشتهي تجني بها الثمرا وأن أرواح من يشقى معلبة حتى تكون مع الجثمان في سقرا فص في البعث بعد الموت والجزاء وان نفخه اسرافيل ثانيه في الصور حق فيحيى كل من قبرا كما بدا خلقهم ربي يعيدهم سبحان من انشا الارواح والصور حتى اذا ما دعا للجمع صارخه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 ووزن أعمالهم حق فإن ثقلت بالخير فاز وإن خفت فقد خسرا وأن بالمثل تجز السيئات كما يكون في الحسنات الضعف قد وفرا وكل ذنب سوى الإشراك يغفره ربي لمن شاء وليس الشرك مغتفرا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 في الايمان بالحوض وان للمصطفى حوضا مسافته ما بين صنعاء وبصرى هكذا ذكر احلام من العسل الصافي مذاقته وان كيزانه مثل النجوم ترى ولم يرده سوى اتباع سنته سيماهم أن يرى التحجيل والغرر وكم ينحى وينفى كل مبتدع عن ورده ورجال أحدث الغيرا وأن جسرا على النيران يعبره بسرعة من لمنهاج الهدى عبر وأن إيماننا شرعا حقيقته قصد وقول وفعل للذي أمر وأن معصية الرحمن تنقصه كما يزيد بطاعات الذي شكر وأن طاعة أولي الامر واجبة من الهداة نجوم العلم والأمر إلا إذا أمروا يوما بمعصية من المعاصي فيلغى امرهم هدرا وان افضل قرن للذين راوا نبينا وبهم دين الهدى نصرا اعني الصحابه رهبان بليلهم وفي النهار لدى الهيجا ليوث شرا وخيرهم من ولي منهم خلافته والسبق في الفضل للصديق مع عمرا وتابعون بإحسان لهم وكذا أتباع أتباعهم ممن قف الأثرا وواجب ذكر كل من صحابته بالخير والكف عما بينهم شجرا فلا تخض في حروب بينهم وقعت عن اجتهاد وكن إن خطة معتذرا والاقتداء بهم في الدين مفترض فاقتدد بهم واتبع واتبع الآثار والصور وترك ما أحدثه المحدثون فكم ضلالة تبعت والدين قد هجرا إن الهدى ما هدى الهادي إليه وما به الكتاب كتاب الله قد أمر فلا مراء وما في الدين من جدل وهل يجادل إلا كل من كَفَرَ فلا مراء وما في الدين من جدل وهل يجادل إلا كل من كفره فهاك في مذهب الأسلاف قافية نظما بديعا وجيز اللفظ مختصرا يحوي مهمات باب في العقيده من رساله ابن ابي زيد الذي اشتهر والحمد لله مولانا ونساله غفران ما اقل من ذنب وما كثرا ثم الصلاه على من عم بعثته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 قتله هدرا والآل والصحب ما ناحت على فنن ورقا وما غردت قمرية سحرا هذه منظومة مقدمة الرسالة لابن أبي زيد نظمها الشيخ أحمد ابن مشرف الأحسائي المالكي، وهذه المقدمة جعلها ابن أبي زيد رحمه الله تعالى للرسالة التي كتبها تلبية لرغبة بعض أصحابه، وقد احتوت هذه المقدمة على هذه الجملة من عقائد السلف. رضوان الله عليهم وقد أتى بها الناظم رائقة النظم عذبة الوقع على هذا النحو الذي سمعت وأما ابن أبي زيد فهو عبد الله أبو محمد ابن أبي زيد واسم أبي زيد عبد الرحمن سكن القيروان وكان إمام المالكيه في وقته وقدوتهم وجامع مذهب مالك رحمه الله تعالى وشارح أقواله وكان واسع العلم كثير الحفظ كثير الرواية وكتبه تشهد له بذلك وكان فصيح القلم ذا بيان ومعرفه بما يقول بصيرا بالرد على أهل الأهواء يقول الشعر ويجيده ويجمع إلى ذلك صلاحا تاما وورعا وعفه وحاز رئاسة الدين والدنيا وإليه كانت الرحلة من الأقطار ونجب أصحابه وكثر الآخذون عنه وعرف قدره الأكابر وكان يلقب بمالك الصغير. قال فيه القابسي هو امام موثوق به في ديانته وروايته واجتمع فيه العلم والورع والفضل والعقل وشهرته تغني عن ذكره وكان سريع الانقياد والرجوع إلى الحق تفقها بفقهاء بلده وسمع من شيوخها وعول على أبي بكر بن اللبات وأبي الفضل القيسي وسمع منه خلق كثير وتفقه به جلة وكانت وفاته سنة ست وثمانين وثلاثمائة له كتاب النوادر والزيادات على المدونة مشهور أزيد من مئة جزء وكتب مختصر المدونة وهو مشهور أيضا وعلى كتابيه هذين المعول في التفقه وله الرسالة وغيرها من المؤلفات الكثيرة المذكورة في الديباج المذهب لابن فرحون المالكي وكل ما مر منقول باختصار من هذا الكتاب قال فيه اللهبي في أول ترجمته في سير أعلام النبلاء الإمام العلامة القدوة الفقيه عالم أهل المغرب وقال في آخر ترجمة وكان رحمه الله على طريقة السلف في الأصول لا يدري الكلام ولا يتأول فنسأل الله التوفيق وهذا كلام مهم جدا قال العلامة الذهبي رحمه الله تعالى في آخر ترجمة ابن أبي زيد صاحب المقدمة في بيان أصول اعتقاد السلف قال كان ابن أبي زيد رحمه الله تعالى على طريقة السلف في الأصول يعني في أصول الدين يعني في العقيدة لا يدري الكلام ولا يتأول لا يدريه لا يدري الكلام ولا يتأول فنسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والفوائد التي يمكن أن تؤخذ جملة من مقدمة ابن أبي زيد رحمه الله تعالى هي على سبيل الاجمال أن منهج أهل السنة والجماعة في العقيدة هو اتباع الكتاب والسنة على فهم السلف الصالحين فهذا هو ما يمكن أن تكون به العصمة من الضلالة في أصول الدين وأما الفائدة الثانية فهي بيان وسطية أهل السنة والجماعة في العقيدة بين فرق الضلال فأمة النبي صلى الله عليه وسلم وسط بين الأمم اليهود والنصارى متضادون اليهود جفوا في الأنبياء حتى قتلوا من قتلوا منهم والنصارى غلوا في عيسى عليه الصلاة والسلام فجعلوه إلها مع الله وهذه الأمة وسط بين الأمم وأهل السنة والجماعة وسط بين فرق هذه الأمة فأهل السنة والجماعة وسط في صفات الله بين المعطلة والمشبهه وأهل السنة والجماعة وسط في باب أسماء الإيمان والدين بين المرجئة الذين فرطوا فجعلوا العاصي مؤمنا كامل الإيمان وبين الخوارج والمعتزلة الذين أفرطوا فأخرجوه جملة من الإيمان ثم حكمت الخوارج بكفره وقالت المعتزلة إنه في منزلة بين المنزلتين فأهل السنة وصفوا العاصي بأنه مؤمن ناقص الإيمان فلم يجعلوه مؤمنا كامل الإيمان كما قالت المرجئة ولم يجعلوه خارجا من الإيمان كما قالت الخوارج والمعتزلة بل قالوا هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته فلم يعطوه الإيمان المطلق ولم يسلبوا عنه مطلق الإيمان ويجتمع في العبد إيمان ومعصيه وحب وبغض فيحب على ما عنده من الإيمان ويبغض على ما عنده من الفسوق والعصيان وهم وسط بين الخوارج الذين كفروا عليا ومعاوية رضي الله عنهما ومن معهما وقاتلوهم واستحلوا أموالهم ودماءهم وبين الروافض الذين غلوا في علي وفاطمة وأولادهما رضي الله عنهم وجفوا في حق أكثر الصحابة فأبغضوهم وسبوهم فأهل السنة يحبون الصحابة جميعا ويوالونهم وينزلونهم منازلهم ولا يقولون مع ذلك بعصمتهم وقد قال الطحاوي في عقيدة أهل السنة والجماعة ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا نفرط في حب أحد منهم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 الذين ينفون عن العبد الاختيار ويجعلون أفعاله كحركات الأشجار وبين القدرية النفاة الذين يجعلون العبد خالقا لفعله وينفون تقدير الله عليه فأهل السنة والجماعة يثبتون للعبد مشيئة واختيارا بهما يستحق الثواب والعقاب ولكن لا يجعلونه مستقلا في ذلك بل يجعلون مشيئته وإرادته تابعة لمشيئة الله وإرادته كما قال الله عز وجل لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين وهو سبحانه وتعالى خالق العباد وأفعال العباد كما قال الله عز وجل والله خلقكم وما تعملون وأهل السنة والجماعة وسط في باب الوعد والوعيد بين المرجات الذين غلبوا جانب الوعد وأهملوا جانب الوعيد فقالوا إنه لا يضر مع الإيمان ذنب فما لا ينفع مع الكفر طاعه والخوارج والمعتزلة الذين غلبوا جانب الوعيد وأهملوا جانب الوعد فجعلوا مرتكب الكبيره خارجا من الإيمان في الدنيا خالدا مخلدا في النار في الآخرة فاهل السنه والجماعه اعملوا نصوص الوعد واعملوا نصوص الوعيد معا وجعلوا مرتكب الكبيره ليس خارجا من الإيمان في الدنيا واما في الآخرة فامره إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه وإن عذبه فإنه لا يخلده في النار كما يخلد فيها الكفار بل يخرج منها ويدخل الجنة فأهل السنة والجماعة وسط بين هذه الفرق الضاله كما أن أهل الإسلام وسط بين أهل الأديان ومن الفوائد أن عقيدة أهل السنة والجماعة مطابقة للفطرة فقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما أخرج ذلك البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى بسنديهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال الرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه وكما في صحيح مسلم من حديث عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يرفعه إلى رب العزة وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم وإنهم أتتهم الشياطين فجثالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا وهذان الحديثان يدلان على أن دين الإسلام هو دين الفطرة بل هو الفطرة وأن عقيدة أهل السنة والجماعة مطابقة للفطرة ولهذا جاء في حديث معاوية بن الحكم السلمي كما في صحيح مسلم في قصة جارية معاوية رضي الله عنه وفيه أنه قال أفلا أعتقها قال أتني بها قال فاتيته بها فقال لها أين الله قالت في السماء قال من أنا قالت أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أعتقها فإنها مؤمنة فهذه الجارية بفطرتها اجابت بأن الله في السماء وقد قال الله عز وجل أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم امنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير والمراد بسماء العلو أو تكون فيه بمعنى علم كما في قوله تعالى ولأصلبنكم في جذوع النخل أي على جذوع النخل فالله جل وعلا مستو على عرشه بذاته فوق سماواته بائن من خلقه سبحانه وتعالى سبحانه وأما الذين بيتلوا بعلم الكلام فإنهم يقولون إن علو الله عز وجل علو قدر وقهر وأهل السنة والجماعة يقولون إن علو الله عز وجل علو قدر وقهر وعلو ذات والحمد لله رب العالمين على ان هدانا إلى السنة نسأله جلت قدرته أن يحيينا عليها وأن يميتنا عليها وأن يحشرنا في زمرة الآتي بها إلينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم وايضا فإن من الفوائد أن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات وأن القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر وأهل السنة والجماعة يثبتون لله تبارك وتعالى كل ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الأسماء والصفات على وجه يليق بكماله وجلاله وجماله من غير تكييف أو تمثيل ومن غير تأويل أو تعطيل ويقولون لمن أثبت الذات ونفى الصفات وهم الجهميه والمعتزلة إن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات فكما أننا نثبت لله ربنا ذاتا لا تشبه ذوات المخلوقات فيجب أن نثبت كل ما فبت في الكتاب والسنة من الصفات دون أن يكون فيها مشابهة للمخلوقات ويقولون لمن أثبت بعض الصفات وأول بعضها وهم الأشاعر القول في بعض الصفات كالقول في باق الصفات فإنما أثبت من الصفات على وجه يليق بالله عز وجل يلزمك إثبات الباقي على هذا الوجه اللائق بالله وقد وضح ذلك شيخ الإسلام رحمه الله في التدمرية وغيرها وايضا من الفوائد أن السلف رحمهم الله تعالى ليسوا مؤولة ولا مفوضة وسلف هذه الأمة من الصحابة وتابعيهم بإحسان يثبتون لله ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الأسماء والصفات على وجه يليق بكماله وجلاله فلا يشبهون ولا يعطلون ولا يكيفون بخلاف طريقة الخلف التي هي التأويل لصفات الله عز وجل والتي هي الصرف لمعاني الصفات إلى معان باطلة وبخلاف طريقة المفوضة التي زعم المؤولة أنها طريقة السلف والتي يقولون فيها عن صفات الله عز وجل الله أعلم بمراده بها وقد أوضح عقيدة السلف في الصفات الإمام مالك رحمه الله تعالى في كلامه المشهور لما سئل عن كيفية الاستواء فقال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بذع فهم لا يفوضون في المعنى وإنما يفوضون في الكيفية ومن زعم أن طريقة السلف من الصحابة ومن تبعهم تفويض في معاني الصفات فقد وقع في محاذير ثلاثة هي جهله بمذهب السلف وتجهيله للسلف والكذب على السلف أما جهله بمذهب السلف فلكونه لا يعلم ما هم عليه وهو الذي بيانه الإمام مالك في كلامه المتقدم وأما تجهيله للسلف وللصحابة رضوان الله عليه فلالك بنسبتهم إلى الجهل وانهم لا يفهمون معاني ما قوطبوا به إذ طريقتهم على زعمه في الصفات أنهم يقولون الله أعلم بمراده منها وأما الكذب عليهم فهو نسبة هذا المذهب الباطل إليهم وهم براء منه ومن الفوائد أن كلا من المشبهة والمعطلة جمعوا بين التمثيل والتعطيل فالمعطلة هم الذين نفوا صفات الرب جل وعلا. ولم يثبتوها على ما يليق بالله تعالى وشبهتهم أن إثبات الصفات يستلزم التشبيه لأنهم لم يتصوروا الصفات إلا وفقا لما هو مشاهد في المخلوقات فجرهم ذلك التصور الخاطئ إلى التعطيل، فكان ما وقعوا فيه أسوأ مما فروا منه إذ كانت النتيجة أن يكون الله تعالى وتنزه شبيها بالمعدومات إذ لا يتصور وجود ذات خالية من الصفات فهؤلاء المشبهه وهؤلاء المعطلة جمعوا بين التمثيل والتعطيل ومن الفوائد أن المتكلمين يذمون علم الكلام ويظهرون الحيرة والندم عند الموت فهؤلاء لا ينفعهم عند الموت إلا الرجوع إلى عقيدة السلف فعقيدة أهل السنة والجماعة مبنية على الدليل من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الصحابة الكرام ورضي الله عنهم وأرضاه فهي عقيدة صافية نقية واضحة جلية ليس فيها غموض ولا تعقيد بخلاف غيرهم الذين عولوا على العقول وتاولوا النقول وبنوا معتقلاتهم على علم الكلام المذموم الذي بين أهله الذين بتلوا به ما فيه من أضرار وندموا على ما حصل منهم من شغل الأوقات فيه من غير أن يغفروا بطائل ولا أن يصلوا إلى حق وفي نهاية أمرهم صاروا إلى الحيرة والندم فمنهم من وفق لتركه واتباع طريقة السلف وجاء عنهم عيب علم الكلام وذمه، فأبو حامد الغزالي رحمه الله وعفى عنه من المتمكنين في علم الكلام ومع ذلك فقد جاء عنه ذمه، بل والمبالغة في ذنبه بل والمبالغة في ذمه ولا ينبئك مثل خبير جاء ذلك عنه حيث بين ضرره وخطره فقال أما مضرته فإثارة الشبهات وتحريك العقائد وإزالتها عن الجزم والتصميم فذلك مما يحصل في الابتداء ورجوعها بالدليل مشكوك فيه ويختلف فيه الأشخاص فهذا ضرر علم الكلام في الاعتقاد الحق وله ضرر اخر في تاكيد اعتقاد المبتلعه للبدعه وتثبيته في صدورهم بحيث تنبعث دواعيهم ويشتد حرصهم على الاصرار عليه ولكن هذا الضرر يقع بواسطه التعصب الذي يثور من الجدل قال واما منفعته فقد يظن أن فائدته كشف الحقائق ومعرفتها على ما هي عليه وهيهات فليس في الكلام وفاء بهذا المطلب الشريف ولعل التخبيط والتضليل فيه أكثر من الكشف والتعريف وهذا إذا سمعته من محدث أو حشوي ربما خطر ببالك أن الناس أعداء ما جهلوا فاسمع هذا ممن خبر الكلام ثم قلاه بعد حقيقة الخبرة وبعد التغلغل فيه إلى منتهى درجة المتكلمين وجاوز ذلك إلى التعمق في علوم أخر تناسب نوع الكلام وتحقق أن الطريق إلى حقائق المعرفة من هذا الوجه مسدود ولعمره لا ينفك الكلام عن كشف وتعريف وإضاح لبعض الأمور ولكن على الندور في أمور جلية تكاد تفهم قبل التعمق في صنعة الكلام فهذه شهادة أبي حامد وأما آخرون كالرازي فانه يقول نهاية اقدام العقول عقال وغاية سعي العالمين ضلال وارواحنا في وحشة من جسومنا وحاصل دنيانا أذى ووباله ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سواء جمعنا فيه قيل وقالوا فكم قد راينا من رجال ودولة فبادوا جميعا مسرعين وزالوا وكم من جبال قد علت شرفاتها رجال فزالوا والجبال جبال فهذا كلامه وكذلك مضى كلام الغزالي هو أبو حامد وقد انتهى آخر أمره إلى الوقف والحيرة في المسائل الكلامية ثم أعرض عن تلك الطرق وأقبل على أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فمات الغزالي أبو حامد والبخاري على صدره أي وصحيح البخاري على صدره وكذلك قال الشهرستاني إنه لم يجد عند الفلاسفة والمتكلمين إلا الحيرة والندم قال لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم فلم أر إلا واضعا كف حائر على ذقن أو قارعا سن نادم وكذلك قال الجويني أبو المعالي يا أصحابنا لا تشتغلوا بالكلام فلو عرفت أن الكلام يبلغ بي إلى ما بلغ ما اشتغلت به وقال عند موته لقد خط البحر الخضم وخليت أهل الإسلام وعلومه ودخلت في الذي نهوني عنه والآن فإن لم يتداركني ربي برحمته فالويت لابن الجويني وها انا ذا اموت على عقيده امي او قال على عقيده عجائز نيسى بور ولابن ابي الحديد عندما قال ما قال في هذا الامر الكبير عندما دخل شمس الدين الخسر شاهي عندما قال هذا الذي قال وهو من أجل تلامذة فخر الدين الرازي لبعض الفضلاء وقد دخل عليه يوما فقال ما تعتقد قال ما يعتقده المسلمون فقال وأنت منشرح الصدر لذلك مستيقن به أو كما قال فقال نعم فقال اشكر الله على هذه النعمة لكني والله ما ادري ما اعتقد والله ما أدري ما أعتقد والله ما أدري ما أعتقد وبكى حتى أخضل لحياته والابن ابي الحديث فيك يا اغلوطه الفكر حار امري وانقضى عمري سافرت فيك العقول فما ربحت الا اذى السفر فلح الله الالى زعموا انك المعروف بالنظر كذبوا ان الذي ذكروا خارج عن قوه البشر فاهل السنه نجاهم الله رب العالمين من التخبط والحيره فعلى طالب العلم وعلى المسلم الحريص على دينه الشحيح باخرته ان يجتهد في تحصيل عقيده اهل السنه لأنها عقيدة الصحابة تلقوها عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتلقاها عنهم من تبعهم بإحسان إلى يوم الناس هذا وأيضا فهي عقيدة الأئمة الأربعة ومن تفقها بمذاهبهم هي عقيدة أهل الخير في كل عصر وفي كل مصر وقد لا ترى الإمام العلامة بن القيم رحمه الله في الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ما وصل إليه رحمه الله تعالى من عقائد السابقين من الأئمة رحمهم الله تعالى كلهم على عقيدة الصحابة التي تلقوها الرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فالحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة نسأل الله رب العالمين الذي أنعم علينا بها من غير أن نسأله ألا يحرمنا الجنة التي جعلها عاقبة لمن أسلم وامن وأحسن ونحن نسأله اللهم كما أنعمت علينا بالإسلام من غير أن نسألك فلا تحرمنا الجنة ونحن نسألك اللهم يا من أنعمت علينا بالإسلام من غير أن نسألك لا تحرمنا الجنة ونحن نسألك واقمنا على السنة وامتنا على السنة واحشرنا في زمرة أهل السنة خلف لواء من جاء بالسنة واسقنا يا رب العالمين من يده الشريفة شربة هنيئة لا نضمأ من بعدها ابدا واجمعنا معه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الفردوس الأعلى من الجنة في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه وصفيه ونجيه وخليله وكليمه نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين